بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اعلم أخي الكريم أنه لا يجوز التجارة بهذا القرص بل ينسخ ويوزع مجانا والسلام عليكم ورحمة الله, الله وبركاته والإحاقة بها والعمل بها في معرفتها والإحاقة بها والعمل بها وهي لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه ورحمة الله وهي على اختصارها ووجازة ألفاظها إلا أنها تعد من الرسائل التي اكتست شهرة وانسب على دراستها وشرحها وتعليمها كثير من علمة العلم رحمهم الله تعالى نحص منهم بذكر الإمام ابن القاتل النجري عليها رحمة الله بحشيته المعروف على الأخول الثلاثة والشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله والشيخ طلع الشيخ حفظه الله وغيرهم من أئمة العلم فهؤلاء كلهم تعرضوا لشرح هذه الرسالة كل على حسب علمه ومقدوره وحسب أيضا ما كانت همته بذلك وقصده لتفسير وإصال هذه المسائل إلى كهوم السامعين حسب يقتضيه المقام وهناك نستعين الله سبحانه وتعالى على شرح هذه الرسالة وشرح هذا الكتاب بما يوفقون الله سبحانه وتعالى وبما يتحبونه علينا بذلك إنا سبحانه وتعالى وليه لذلك وقابل عليه ولحاجة حاجة إلى أن أذكر نبقى مستفرة عن حيات الشيخ محمد بن عبد الوهد فهو كما قيل أشهر من أن يعرف به وترجمته موجودة في مظامنه أراد أن نرجع إلى ذلك هذا الذي استمعنا إليه الآن من طرف الآخر قارئ في محظمة هذا الكتاب تكلم المؤلف رحمه الله على بعض المسائل المجمنة ثم تعرض لها بعد ذلك بالشرح والبيان ولهذا سوف لا نقوم كثيرا في شرح هذه المقدمة أو في شرح بعض ما تطرقت إليها هذه المقدمة من المساعد كمعرفة الله ومعرفة نبي الله ومعرفة الله عز قبل ذلك لأنه تكلم عليها على وجه الإجمال ثم تعرض لها بشيء من التفصيل. المؤلف رحمه الله كغيره من العلماء ابتدأ كتابه هذا بالبسمة. ابتدأ كتابه هذا بالبسملة والبسملة يعني قوله المتبسل بسم الله الرحمن الرحيم تضمنت تضمن خطبة هذا الكتاب ومقدمته البداء بالبسملة وعندما فعل المؤلف هذا أولاً اعتداءاً بالكتاب العظيم القرآن واتباعاً لسنة نبيه ورسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه حيث نجد أن كل صورة من القرآن الكريم قد بدأت وكل لت وكدهت بالبسملة أي بسم الله الرحمن الرحيم يعني كل الصور ما عدا صورة ضراء كما هو معلوم أي صورة التوبة هذه لا تبدأ بالبسملة كما هو معلوم وكي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح مكتباته ومخاطبته إلى الوفود وإن بالسلام بالبسالة فقط صحى عنه أنه بدأ في مكتبه لملك الروح قيصر بدأ يكتبه بالبسالة بسم الله الرحمن الرحيم للمحمد العبد الله إله رقع عظيم الروم وصحى ذلك عنه أيضا صلى الله عليه وسلم في رسالته التي بعت بها إلى كسرة كسرى عظيم الفرس ملك الفرس بعت له رسالة لأهلها الإسلام وبدأها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم وقد لا أقوله في شخص لأنه سبق أن تكلمت عليها في غير ما مناسب وفي غير ما مر ولكن ما معنى البسمة؟ أقول على وجه الإجماد لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم فيعني أنك تقول أفعل هذا الشيء أو أكتب هذا الشيء أو أقرأه هذا الشيء مستعيناً بالله متبركاً بكل اسم من اسمائه سبحانه وتعالى الموصوف بالرحمة الواسعة لأنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم فمعنى الجملة أي أفعل هذا الشيء أقرأ هذا الكتاب أو أكتب هذا الكتاب مستعيناً بالله متبركاً بكل اسم من اسماء الله عز وجل الموصوف بالرحمة الواسعة فهذا هو معنى قوله بسم الله الرحمن الرحيم وكلمة الله معروفة لأنها اسمائها العزوز الله بمعنى المهلور المهلور وما معنى المهلور يعني المعبود حبا وتعظيما وشوطا وتألها قال العلماء الله معخوذ من الاله وكلمة اله مشتقى من آلها يأله ألوهة ألوهية بمعنى عبد عبادة عبد عبادة فكلمة الله معنى المعلوه والمعلوه هو المعبود المعبود حق لأن غير الله عز وجل ولكن عبادته غير حق يعبد الصلم ويعبد الشمس وتعبد الشمس وتعبد الثواتي ولكن عبادة غير حق لكن الله عزوجل عبده بحق، فهو المعقول بحق سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا أن الإلهية أو الأنوثية سفة قائمة بذات الأزل، وهي عالم على الذات المقدسة. ولهذا قالوا فالله سبحانه وتعالى هو صاحب الأنوثية والعبدية على حقه أجمعين. الله سبحانه وتعالى صاحب العبودية والأنوثية. على جميع خلقه، ومعنى الرحمن الرحمن لا يدخل إلا على عذور، الرحمن لا يدخل إلا على الله عذور، فهو المستحيل في وقته لهذا بس، أما الرحيم لا يدخل على الله ولا على غيره، ولهذا لا يجب أن تقول إنسان هذا رحمن، تقول هذا رحيم، إذا كان يرحم وقد قال النبي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحيم يعني جمع الرحيم. يرحمهم الرحمن وقد وصف الله عز وجل نبيه بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز من آله ما عميت حريص عليكم بالمؤمنين رؤوكم الرحمن رؤوكم الرحمن الرحمن لا يسمى ولا يصفه إلى الله عز وجل لماذا؟ لأن الرحمن معناه ذو الرحمة الواجئة الشامعة لجميع الخوف فإذا قلت الرحمن معناه أنك تنسف الله سبحانه وتعالى الرحمة الواسعة التي عملت جميعهم، وهذه لا تكون إلى إلا لعدوج، إلا لأن الإنسان حتى وإن كانت فيه رحمة فربما وحصى قد يرحمه ولده، والمعلم قد يرحم تلميذه، وأنت قد ترحم الصغير، لكن هذه رحمة تستصل إلى جميع الخلق لا، ولهذا لا يصح الإنسان بأنه واحد، فإذا كنا الرحمن. فمعنى أن هذا ليس إليه عند وجده لأن الرحمن معناه دور رحمة الواسعة الخاملة التي تدعمه جميع خلقه. أما الرحمن أما الرحيم فهو الموصل رحمته من شاء من خلقه الموصل رحمته من شاء خلقه فإذا رحم المؤمن أوصل رسوله للمؤمن نقول بأنه رحم ولهذا قال تعالى وكان المؤمنين رحيم, رحيم. إذن فهي رحمة خافة الرحمن رحمة واكعة عامة شملة في المخلوق بجميع الخلق إنسهم وجنهم وحيوانهم وكل ما خالق الله عز وجل وأما الرحيم فهي رحمة خافة أي إذا أوصل رحمته إلى نشاء من خلقه فهنا يبقى رحيم. ولهذا قال العلماء الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن باعتبار كون الرحمة سفة الله أما الرحيم فباعتبار فباعتبار كون الرحمة فعل الله لأنه يوصلها من شاء من خلقنا فإذا قلنا الرحمن فباعتباري عما الرحمة وصل الله عز وجل وإذا قلنا الرحيم فباعتبار كون الرحمة فعل الله لأنه وصلنا له اسماء وله صفات وله أبعال فإذا قلنا الرحمن فباعتباري الرحمة وصله. وإذا قلنا الرحيم فباعتبار الرحمة له يوصلها من شاء من, من شاء من عبادة وفق ومن خوف أو يقال بعبارة بأخرى الرحمن دال على الصفة القائمة بالدال الفرق بين الرحمن والرحيم بمعنى الآخر أن الرحمن صفة قائمة بذاته الله عز وأما الرحيم فهي جالٌ على أن يقهر المقصود إذا قلنا رحيم فهذا يدل على أنها تتعلق هذه الرحمة بمن وصل إليها الرحمة هذه المقصود ولهذا لم يجِ اسم الرحمن متعديا في القرآن قال تعالى الرحمن علم القرآن بينما الرحيم جاء متعديا ولهذا قال تعالى وكان بالمؤمنين رحمة ولم يقل وكان بالمؤمنين رحما ولهذا قال الرحمن طفا متعلقة بالذات أما الرحمن فتدل على تعذقها بالمصر فلما قال وَبِالْمُمِنِ وَكَانَ بِالْمُمِنَا رَحِيمَةَ هذا يدل على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى قد رَحِمَا رَحْمَةً خاصةً لبعثه وهو المؤمن أما الرحمن فهذه تسع المؤمن والكافر ولهذا الله سبحانه وتعالى يرحم الكافر ويرحم المؤمن كيف تكون رحمته الكافر؟ بأن يلزقهم من رسل ولهذا الكافر يأكل ويشرب ويتنفس الهواء وهذا ترون الرحمة لله عز وجل ولهذا قال الله عز وجل كلا له، هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربي وما كان عطاء ربك المحضورة أم لم يمنح الله أم على خفز وياك من الرحمة الخاصة كالتوفيع من والعمل الصالح والحصول على الكفه من الرسل ونفرح فهذا لا يكون للكفر وإنما يكون للمؤمن لأنه عز وجل بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيم فهذه بشيء من الاختصار والإجاز معنى البسمانة والمؤلف رحمه الله اقتصر هنا فقط عن البسمانة دون أن يأتي بصيغ أستنعب الله كحمد الله عز وجل على خلاف ما يذكره غيره أنهم لما يأتون بالبسملة يسنون بعد ذلك بحمد الله عز وجل فيقول مثلا الحمد لله للذي وهنا اقتصر المؤلف رحمه مع البسملة لأنها في الحقيقة أبلغ أبلغ الثنائي والذكري وكلمة البسملة جامعة لمجمن الخير ولهذا قصر المؤلف هنا على البسملة دون أن يرففها بألفاظ الحمد والشكر. ثم قال المؤلف رحمه الله اعلم رحمة الله انه يجب علينا تعلم اربعين سائل قول المؤلف رحمه الله اعلم هذا فعل امر من العلم وما معنى العلم العلم هو الحكم الذين الجازم المطابق لغا العلم هو حكمه الذهن عقل الإنسان الجازم المطابق للواقع بعبارة أخرى هو إدراف الشيء على ما هو عليه هو إدراف الشيء على ما هو عليه إدراف جازمان هذا تعرف العلماء للعين أنك إذا أضرقت الشيء على ما هو عليه إدراف الجازمان بمعنى لا جهل فيه لا جهل بسيط ولا جهل مركب ولا وهب ولا ظن ولا شخص فلو كنت في النهار والناس تشعروا بلتح الشمس وترى وترى الشمس عيانا فلو قلت أن الشمس محرحة في زمن الصيد فبمجرد أن يخرج الإنسان يجد تفع فنقول هذا الإنسان علم علما جازما لأن الشمس محرق لأنها في زمن الصيف ولأنها في النهار ولأنها طالعة والناس يشعون بذلك فهذا علم بأن الشمس محرق في يومها ولهذا عرف العلم بأنه هو إدراك الشمس على ما هو عليه إدراكا جازي وقول المؤلف الإعلم معناه أي كن متهيئا أيها السامن يعني الكلام هنا إعلمي المخاطب والمخاطف هنا طالب العلم او القارئ الذي يقرأ هذا الكتاب اعلم اي يكون متهيئا مستعزا لتلقي او لقبول ما يوقع لك من العلوم ومن مسائل العلم فهذا ومعنى قوله اعلم وكلمة العلم غالبا او كلمة اعلم ما يستعملها العلماء في امور المهمة في الامور ذات الشعر يقال لك اعلم ولهذا ينبغي لأن يستمع أن يصرح إليها وأن ينتبه إليها والمؤلف رحمه الله لما قال هذه الكلمة اعلم هذا دليل على أنه سيوضع إلى الطالب أو إلى السامع أو إلى المخاطب بعض المسائل التي هي من بمكان لأنها تمثل قصول الدين وما كان أصلا في الدين وجب على الإنسان أن يعتني به راية الانتمام وأن يأكل به أشهد العناية وأن يصر إليه أفضل إصغار لأنه ولما قد اعلم رحمة الله أنه يجب فقومه اعلم أنه يجب تعلمه أربع مسال أرغم أن الذي يجب على الإنسان أن يتعلمه أشياء كثيرة في دين العزود كل ما هو في دين العزود إذا علمه الإنسان فهذا خير له في دينه ودنياه ولكن هل يجب على الإسان أن يتعلم كل شيء بالله؟ لا يجب لأن مثل العلم بعض مسائل أخلاق والآداء التي يكمل بها الإسان نفسه هذا لا يكون من الواجب يعني من الوجب العلم ومثل مثل مسائل الاستضاء أو المسائل التي تتعلق بالاستهاد في ذهن الأحكام الشرعية هذه لا يجب على كل أن يتعلمها وإنما هذه يتعلمها قائدة من الناس وهم العلماء بل أهل الاشتهاد منه هم عوام الناس ليه كلهم بمتهاد لكن لما قالوا مؤلف اعلم رحمه الله أنه يجب تعلم أربع مسائل فهو يعني جميع الناس علماءه وعوامه وهذا الذي ينبغي أن يتعلمه الناس علما أو إدراسا جازما مطابق الواقع هذا لا شك أنه من مهمات مسائل الدين من مهمات مسائل الدين لأنها تمثل القصوص ولذلك فين المؤلف بعد ذلك ما هي هذه المسائل التي يتعلمها الإنسان معرفة الله عز وجل معرفة النبي الذي جاء بهذا الدين وجاء بهذا الشرح ومعرفة الدين الإسلامي أي أحسانه هو من الحلال والحرام والأوامر والنوائج فهذه الأمور يجب أن يتعلمها الإنسان وعون المؤلف رحمه الله بعد قوله اعلم قال رحمة الله معنى كلمة رحمه الله أي أفاض عليك من رحمته التي تأصر بها على مقصودك وتنجو من حذورك قوله رحمة الله معناه ذكرت من الله سبحانه وتعالى برحمته التي توصلك إلى الحصول على مقصودك وتنجو من محذورك يعني من مغبة الوقوع في المحذور والمحذور ولهذا تقول ورحمة الله معناها أن غفر الله سبحانه وتعالى ما مضى من سادة ذنوبك وأخطائك بما فيها التقصير في طلب العلم والتقصير في عمر الطاعات ويبتقك الله سبحانه وتعالى أن تأمل ما يسبب لك الخير وما تكون به النجاة في المستقبل فكلمة رحمة الله تعني الأول أي غفر الله تعالى لك ما مضى من ذنوبك وهي لك ما تكون إن شاء الله به موفقا سالما من الذنوب في المستقبل إذ فيها عناية بما مضى وعناية بما يحفظ وأحيانا يقرأ من العلماء بين المغفرة والرحمة فيقولون مثلا غفر الله لك ورحمك قال العلماء إذا قللت الرحمة إذا قللت الرحمة بالمقفرة فالمقفرة تكون بما مضى. أي غفر الله تعالى لك سلف ذنبك والرحمة أي وفقت الله سبحانه وتعالى واستجلمت من الوقوع في ذنوب مستقبل فالمؤلاء رحمة الله استعمل من كلمة جامعة فقوله رحمة الله تعني ويراد بها المعنيات أي غفر الله لك ما مضى من ذنوبك ويسر لك سبل التوفيق والسلامة من الوقوع في الجنود في المستقف ومثل هذا الصنيع، قول المؤلف رحمه الله هذا يدل على شفقته وعنايته بالمستمع أو بالسامع بالمخاطب الذي هو طالب العلم أو طالب الحق ونصعه وشفقته بالمسلمين وإرادة الخير له ولو أنه لم يكن يريد خير المسلمين ما قال اعلم رحمه الله بل يقول لك اعلم أيها المقصف أو اعلم أيها المعرض عن العلم وإنما استعمل كلمة رحمك الله هذا أول يدل على أدبه وعلى حسن قصده وإرادته في, في هذه الكتاب ولهذا ينبغي أن يتعلم الإنسان من شلم العلماء مثل هذا الأدب إذا عارت أن ترصح الإنسان إذا عارت أن توجه إنسانك لخير إذا عارت أن تدعو الإنسان فلابد أن تدقوه بالحكمة والموعرة الحسنة فإذا رأيته قد انتهك حرمة من حرمة إليها عزيزي أو قصر في واجب واجبة الشرعية تقول له يا أخي اعلم رحمك الله لا تفعل هذا غفر الله لك ولا تقول له يا, يا فاسح مثل يا أول وهنا أو يا مقصر لماذا فعلت هذا لأن هذا مما يجعله يزيد في قطرسته وفي عناده وربما لا يتقبل منك النص وينقلب ذلك النصح ربما إلى لوم أو إلى إعراض وجهود هذا قول المؤلف يعلم رحمة الله يدل على إرادة النص للمنصوح له وحبه والعناية به والشفقة عليه، وهكذا ينبغي أن نستفيد من كلام العلماء. بعد قول المؤلف أنه اعلم رحمة الله، ماذا؟ قال؟ أنه يجب علينا تعلم أربعة آيات. يجب عليه؟ أي يلزم؟ على كل فرد منا من المكلفين سواء كان ركر أو أمثى خر أو عبد كل إنسان أصبح مكلفا والتكليف يقع بجنة أمور البلوغ والعقل والإشلاف فهذه شروط التكليف فقوه يجب علينا أن يلزم كل فرد منا بلغ سلم سواء كان ذكرنا غنثا أو كان عبداً أو خراً أن يتعلم هذه المسائل وحفرها في أربع مسائل المسائل يجبه مسألة معخوذة من السؤال ومعناه هو ما يضرهن عنه في العلم المسألة هو كل ما يضرهن عنه في العلم هذا يسمى مسألة. المؤلف حصر العلم أو وجوب العلم أربعة مسائل. قد يقول لماذا حصرها في أربعة مسائل؟ لأن كل المسائل الأخرى التي يجب تعلمها تندرج تحت هذه أصل الأربع. فمثلا العلم أسماء الله العز وجل أو العلم الصفات أو العلم أفعاله هذه تندرج كلها تحت باب معرفة طلعة الدوج. معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من احتفال. العلمية والعملية وما فيها المحكم الحلال والحرام وتبيين الشرائع والأوامر والنواهي هذه كلها في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام كذلك تحصل في كل ما جاء في شعر إليه وهو ذكر مسألة العلم وهو معرفة الله ونبيه ودين الإسلام ثم تم بالعمل لأن العلم وحده لا ينفع العلم وعده بمثل هذا المساء لا ينفع وإنما لابد أن يتبعه بالعمل وبعد العمل تأتي المسألة الثالثة التي يجب أن يعرفها الإنسان وهي الدعوة إلى هذا العلم الدعوة إلى العلم كل حسب مقدوره وحسب إمكانية وحسب وجوده في الناس إن كان عالما أو كان إماما أو كان خطيبا أو كان مؤلفا أو كان أستاذا أو كان معلم قرآن فلا بد أن يدعوا إلى العمل لتعمله. والأمر الرابع أو المسألة الرابعة أول كشريها هو الصبر على الأذى. لأن كل من يوصل خير إلى الناس فلا بد أن يقابل بالنكر ويقابل بالإعراب ويقابل بالجهود وربما بإيصال الوعد الأذين. سواء كان هذا الأذى حولي أو كان فعليا. ولهذا الله عزوجل في القرآن الكريم على لسان اللقمان يا ابن يا أقم الصلاة وأمر بالمعروف عن المنكر. حسبر على ما أصارك حسبر على ما أ hazardك فهذه الأمر الأربعة لا بد أن يتعلمها الإساس ولهذا قال المؤلف يجب معنى قللی strong أي لا يعدل لا بطرحه قال الأمر والواجب عند الأصليين هو ما يثاب ويعاقب تاركه الواجب عند الأصليين ما يثاب ويعاقب تاركه قال المؤلف رحمة الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل ثم بدأ بلسلحة فقال الأولى العلم وهو معرفة, وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بأجيبها إذن اجتمل العلم معرفة أمور ثلاث العلم ما معنى العلم هو معرفة الهدى بجليل العلم هو معرفة الهدى سبيل الهدى بجليل والعلم إذا أطلق فالمقصود به العلم الشرعي المقصود به العلم الشرعي الذي تؤدي معرفته إلى القيام بما أمر الله عز وجل وبما عنه. والعلم الشرعي إسماء منه ما هو فرد فتايا ومنه ما هو فرض العين فرض العين أن يلزم كل مكلف أن يعلمه وأن يحيط به علم وأما الذي هو فرض كفاية فهذا إذا قام به طائفة من الناس أو جماعة من الناس أصحاب الكفاءة والأهلية يصفط عن الباقين أي عن الآخرين وهنا المؤلفيا ما هو العلم الذي يجب عن المكلف أن يعرفه فبدأ بمعرفة الله عز وجل، وما ذكره المؤلف هنا طبعا يمجلزه تحت تسم الأول الذي هو فرض عين وهذا لا يعدر جهل بطالق أن يعرف الإسان من هو ربه أن يعرف الإسان ما هو نبيه أن يعرف الإسان ما هو دينه فهذا لا يسع الإسان الجهل فيه وما يعدر بجهله لأنه لو القلت الإسان مثلا ما هو ديني يقولت لا آل مثلا ليه يعدر به نعم قد لا يعرف هذا الإسلام وقد لا تغيب عنه بعد شرع الإسلام لكن الأمور المعلومة للدين من الضرور ولو وجب عليه أن يعرف مثلها، وهذا النوع من العلم أي معرفة الله ومعرفة الرسول ومعرفة دين الإسلام واجب على كل مسلم أن يعرفه وطلبه فارغا ولهذا فأكسر كثير من أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فارغة فول. وفي بعض الأحليف أخرى قال ابو حلمي فارضة على كل مسلم لأن العلم المقروب المقروب عن المسلم هو معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة وسنتكلم عن مشهار ولهذا قال الإمام أحمد يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه أن يطلب الإنسان من العلم ما يقوم به دينه أي النبي تعبد به الله عز وجل فإن له مثل أي شيء فقال إمام أحمد الذي لا يسعد جهله صلاته وسيامه ونحو ذلك أي ما هو العلم الذي يطلبه الذي لا يسعد الإنسان أن يجهله كالصلاة والسيام ومعرفة الشهادتين يعني معرف معنى لا إله إلا الله معنى أنه محمد رسول الله فهذه لابد أن يعرفها الإنسان ولهذا كان شيخ الإسلام محمد عبد الله يقول طلب العلم فريمة وطلبه شفاء للقلوب المريض فأنت إذا طلبت هذا العلم فهو طريب عليه وطلبه أيضا أن الله سبحانه وتعالى جزاك عنه بأنه يشفى القلوب المريض ولهذا أصحاب القلوب المريض هم الذين حرموا العلم الشهيد كل إنسان لم يؤتى حظا من العلم الشهيد من علم الدين فهذا قلبه مريض ولهذا تجد المعرض عن طلب العلم من أصحاب الشهوات أي تغلب عن الشهوات أما ذلك الذي يوفق لطلب العلمي ويستزيد منه فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه لشرح الصدر وبذلك يشفى من مرضين عظمين الأول مرض الشبهات والثاني مرض الشهوات أما من لم يؤتى حظا من العلم الشرعي فإنه يمرض بهذه المرضين وهو من أعظم الأمراء مرض الشبهات ومرض الشهوات ولهذا نجد الإسلام كثير من الآيات في كتاب الله عز وجل وكثير من الأحديث عن الرسول و الآحاد التي أشادت بفضل طلب العلم وما جاءت فضل تعلمه والدعوة إليه وتعليمه وفيه من الأمور ما لا أستطيع الآن أن أتكلم عليه حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من طبائع طلب العلم أنه قال إن الملائكة لا صادعوا أجنحتها لطالب العلم مريضا بما يسمع. وكان الرسول يقول فضل العالم على العبدي كفضل القمر على سائل كواكب وكان يقول فضل العالم على العبدي كفضل على كفضل على إدمان يعني انظر يعني هذا الفرق بين بين العالم وبين الجاهل فضل العالم على العبدي رغم أن العبدي متقرف الله عز وجل ومع ذلك جعل الرسول الفرق بين العالم والعبدي الفرق الذي يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وهو من دوة أمته ومقامه بين الأنبياء معروف مشهور لا ينكر وبين آخر إنسانة هذه الأمة فضل العالم على العابدي كفضل على أبناته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله وأبتوه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقاً في الجنة وقد لأ في ذكر هذه الأحاديث التي جاءت في فضل طلب العلم وتعلنه فهي كثيرة فيه. والمقصود من هذا أن العلم كما قال شيخ الإسلام هو الأصل والأساس وهو آظم العبادات وآكد فروض الكهريات بل به حياة الإسلام والمسلمين والتطوعات إنما هي شيء يخص به الإسلام نفسه ولهذا قال عليه وسلم: فضل العلم أفضل من فضل العبادة لأن العبادة إذا كان الإنسان يقوم ويصوم ويجهد في هذا لنفسه لا يتعب غيره أما العلم فهو للإنسان نفسه ولغيره ولهذا قال المصلّم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أي الذي يعلم نفسه ويعلم غيره هذا أفضل من الذي يقتصر على تعليم نفسه لأن العبادة لا ينتج منها إلا صاحبها أما العلم فيدفع به صاحبه وينفع به غيره ولهذا كان فضل العالم أظهر وأبيض من فضل العابد ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات الله وأن فقيها واحدا متورعا أشج على الشيطان من ألف عابد تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد ألم تعلم أن العلم أكبر قائد إلى البر وأعدل قاصد وإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف آبد فقه واحد متورع أشد على الشيطان من ألف آبد لأن الشيطان قد يفسد على ألف آبد دينه وصلاته وصلاحه ولا يستطيع أن يفسد على عالم واحد دينه والمرء إنما يكون مقبولا ويكون فاضلا بالعلم فهو الذي يميز بين الناس ولهذا لما جاء الوفود تهني عمر بن عبد العزيز لما ألت إليه الخلافة جاء وفد من الوفود فيه كبار الناس من الوجهاء وأصحاب الرياسات والولايات في ذلك الوفد وتقدمهم صبي صغير يتكلم في على سنة الخوف فتقدم لعمر بن عبد العزيز فلما وصل إليه وأناده القول ليتكلم لي مكانهم قال له عمر تأخر يا غلام أنت صغير لي يتكلم من هو أكبر منك وأسلم منك فقال له يا أهل المؤمنين لو كانت تقدموا بالسلم لكان في هذه الأمة من هو أسلم منك فكثير من الأمة من هو أكبر منك ومع ذلك أنت إمامهم وأنت خليفتهم ثم تكلم كلاما عجيبا فقال لو نحن وفدوا اتهلوا ألا وفدوا المرزئاء ووضع ووضعوا فلما أنهى كلامه قال عمر العزيز أبيات من الشعر لطيفة تعلم فليس المرء يولد عالما، وإن... تعلم كليسا المرء يولد عالما. وليس أخ علم كمن هو جاهل، كمن هو جاهل، وإنه كبير القوم لا علم عنده صغير إذا لتفت عليه المحابي. كبير القوم إذا لم يكن عنده علم فهو صغير، وصغير القوم إذا كان عنده علم فهو الكبير، وهو المقدم، وهو الرئيس بهذا يتبين فضل العلم، ولهذا المؤلف رحمه الله. أول مسألة ركز عليها الأولى هذه هي العلم ثم بينا هذا العلم ما هو هل هو العلم بشؤون الدنيا هل هو العلم بالأمور التي يتنبس فيها لا قال العلم النافع المفيد هو العلم بمعرفة الله هذا لا يعني أن الإنسان لا يهتم بالعلم الأخرى التي مال فيها إنقاذ البشر كعلم الطب وعلم الهندسة لكن هذه هذه العلوم يخدم بها الإنسان أناسا يخدم بها نفسه إلى حين وقد يؤجر عليها على حسب النية لكن العلم الذي يفيده وينفعه ويكون به صلاحه وتكون به نجاته في الدنيا وفي الآخرة فهو العلم الشرعي هو علم الدين ولهذا قال المؤلف العلم وهو معرفة الله عز وجل إذن العلم هو معرفة الله عز وجل لكن هنا ربما قد يظهر الإشتاء في الفرق بين العلم والمعرفة هل العلم هو المعرفة أم أن المعرفة تختلف مع العلم هذه المسألة في الحقيقة بحثها بحثاً كبيرا الإمام ابن القيم رحمه الله في مدار فقال الفرق بين العلم والمعرفة نفظا ومعنى فقال أن فعل المعرفة يقع على فعلين يعني لا يقع على فعلين يقول عرفت الله عرفوا فلانا إذا فعل المعرفة يقع على فعل واحد وليس على فعلين ومنه قول ومنه قول الله سبحانه وتعالى فعرفهم وهم له مشركون أما فعل العلم فإنه يقع في مثلي أي يقع على فعلي ولهذا قال سبحانه وتعالى فإن عالمهم من المؤمنات من العلم أو من المعرف فالعلم وقع هنا على فعلين فإن عليتمهن أي إذا عليتمهن أنهن نساء مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفاء أما إذا وقع فعل العلم هذا من فعل واحد فهو بمعنى المعلم ولهذا خلص عند سبحانه وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم فهنا تعلمونهم وقع على فعل واحد إذن فهو يراد به المعلم هذا من حيث الله أما من حيث المعنى فهنا تسرق بين العلم والمعرفة. ذكر ابن القيم رحمه الله في ذلك خمسة وجوه. من بين هذه الوجوه التي ذكرها، والمسألة موصوفة في كتاب المزايدين في المجلد الثاني في التفريق بين العلم والمعرفة. قال أن المعرفة تتعلق بذات الشيء، المعرفة تتعلق بذات الشيء. أما العلم فهو يتعلق بأحوال في العلم أو سأل العلم. ولهذا تقول مثلاً. أعطى مثالي يفرق بين العلم المعرفة لأن المعرفة تتعلق بذات الشيء بكل شيء الشيء وأما العلم يتعلق بوصف أحوالي تقول مثلا عرفت أذاك وتقول عالمته صالحا عالما فعرفت أذاك أن يقضي معرفة ذات عرفت وأنه اسمه كذا، لكن لما تقول عالمته صالحا عالما تقيل فهذه المعرفة أوسع ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أمر المؤمنين بالتتالي الأوامر فيما يخص العلم ولم يدخل فقال مثلا تعلم أنه لا إله الله ولم يقول فاعرف أنه لا إله الله وقال أيضا وعلموا أن الله شديد العقاب ولم يقول وعرفوا أن شاء الله شديد العقاب لأن المعرفة تتضمن المعرفة بذلك فقط أما العلم فإنه يا أم ذلك يا أم الذات والأوصاف التي تتعلق بالذات فعلم أنه لا إله إلا الله هذا يدلك على أنك لا تعرف على الله سبحانه وتعالى بأن ذات فقط بل لبد بأن تعلم أسماءه وأن تعلم صفاته وأن تعلم أفعاله وما إلى ذلك فالعلم أوسع من المعلم وذكر أمام ابن القيم أوجب أخرى في التفريق بين العلم والمعلم من أراد مزيد بيان فاليرجع إليه وهنا قال المؤلف رحمه الله العلم هو معرفة الله هذا أجل العلوم أجل العلوم هو معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة الله عزوجل ليست مقصودة لذاتها يعني ليس الفهم هنا أنك تعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي رزق لأن لابد من هذه المعرفة أن تستمر العمل وهو عبادة الله سبحانه وتعالى ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن أول واجب على المكلف هو عبادة الله سبحانه وتعالى خلاف من الأشاعرة الذين يذكرون أن أول واجب على المكلف هو معرفة الله سبحانه وتعالى كما قال ابن عاشر في المدنة أول واجب على من كلفه ممكن من نظر, من نظر أن يعرفه الله ورسله بالاستفادي مما عليه نصب الأيات فهذه عقود الأشاعر أنهم يقولون أن الواجب الأول على المكلف هو المعرف يعني أنك تعرف ولو اكتفينا بالمعرفة لكان هذا فهم سيئا لماذا؟ لأن إبليس يعرف الله سبحانه وتعالى إبليس لذا قال لله قال ربي أنظرني إلى يومي يبعاه إذن فهو يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي أستنه الجنة فمجرد المعرفة لا تنفع الإنسان ولهذا الكافر الذي يفر بالله عز وجل لو كان في عرض البحر وتلاطمت به الأموال وهو في فلت وأدركه الغرق فقاته نشف عنها تنادي الله عز وجل ولهذا قال تعالى عين الكفار واذا مستكم الضر في البحر ظل من تجئون اليه فلما انجبني الفرع عرفت فمعرفة الله هي اعرف و... كل انسان ولكن لكن الذي صاحبها من ادبي الله تعالى ونقيا اذا لابد من معرفة الله عز وجل سبحانه وتعالى الذي يكشف المعرفه هو عبادة الله سبحانه وتعالى. إذا العلم بليس أنا وتعالى لا ينفعه وليس مقصد لذلك. ولهذا نقول أن العلم بمعرفة الله عزوجل نعم لا يمكن إنسا أن يعبد الله عز وجل بدون علم. ما تقدر يعني تأتي وتقول أن أعبد الله سبحانه وتعالى وأنت لا تعرف شيئا لا على أسماء الله ولا على صفه الله ولا على أفعال الله عزوجل فلا بد أن تعرف ربك. أنت أي إنس مثلا تريد أن تتعامل معه في معاملة ما. إيسان تحب تتاجر معه مثلا ولا تحب يكون سهرة في يوم الأيام ولا يعني تشاركه بأي مشروع أول شيء يابد أن تسعى إليه هو أن تعرف ذلك الشخص تشارك معه في تجارة أطبع الشخص يقول هذا إيسان هل هو مأمون هل هذا الإيسان ثقة هل هذا الإيسان يتعامل بالأمان إيسان يريد أن يخطبك في ابنتك تقول هذا الإيسان يعني ثقة هل هذا الإيسان يعني إيسان طائع ثقيق وليس بفاسق أو بسارق هل هذا الإنسان يعمل أو لا يعمل من أبوه من أمه ما هي عائلته هل لا فأنت لا تتعامل مع أي إنسان إلا بعد معرفته وقال طلب ربك أن تعرفه وأن تعلم منه أسماءه وصفاته وأبعاله لأنك إذا علمت هذه فيصر لك بعد ذلك عبادة المولى السبحانه وتعالى ولهذا قال تعالى فاعلم أنه لا إله المولى تعلم أيها المكلف أنه لا إله إلا الله ومعرفة الله سبحانه وتعالى أي كيف نعرف الله عز وجل بما تعرف به إلينا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته وأفعاله ولا يكون الإنسان على حقيقة من دينه إلا بعد العلم به سبحانه وتعالى والمقصود بالمعرفة هنا هي معرفة القلب معرفة الله عز وجل بالقلب معرفة تستلزم قبول شرعه والإذعان له والإنقيات في وامتثال ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه سبحانه وتعالى وفجر هذه المعرفة معرفة الله سبحانه وتعالى بالقلب التي تستلزم الإنقيات والاستسلام لحكمه سبحانه وشرعه فتمتثل ما أمرك عن تتثيل به وتشترف ما نهك عنه وتصدقه في كل ما أخبر به وأن حكمه وأن شرعه حكمة وعدل ومصلحة ورحمة لا نقص فيها ولا تقصير ولا خلل فيها وكل ما أمر به الله سبحانه وتعالى فهو في فائدة الإسان وفي مصلحة به وفي منفعاته ومعرفة الله عز وجل قال العلماء إن ما تتم بأمرين أولا بمعرفة الآيات التي في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تعرف الله عز وجل عن طريق آياته والله سبحانه وتعالى قد أنزل على نبيه كتابه يسمى القرآن وهذا القرآن تضمن صور مئة أو عشر وكل صورة هذه تتضمن آيات تتضمن آيات التي تبدأ بشيء وتنتهي عند شيء هذه الصورة مكونة من آيات إذا قرأ الإنسان هذه الآيات أو سمع إليها وتدبر معناها وعلم ما ترشد إليه من الاحكام والدلائل فلا شك أنه بمعرفته لهذه الآيات يصل إلى معرفة الله عند وجه. وكل من كان محجوبا من كان معرضا عن هذه الآيات عن آيات القرآن لا يقرأها ولا يستمع إليها ولا يتدبر معناها ولا يعمل بمنجذها كان جهل بالله سبحانه وتعالى في الحقيقة ان اهل المعرفة بالله هم اهل القرآن واهل القرآن هم اهل الله وحسوه وتتم معرفة الله عز وجل ng بالcu الاسعونية هي المخلوقات التي خلقها الله عز وجل فمن اراد ان يعرف الله عز وجل ng لابد ان يتعرف عليه عن طريق هذه الايا وهي الاياة التعونية التي خلقها الله عز وجل والآية هي العلام كما قال الشاعر وكل شيء كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية يدل على أنه واحد كل ما خلق الله عز إلا ويدل على بديع صنعه ويدل على حكمته في خلق سبحانه وتعالى ولهذا نجد وصحاً في القرآن الكريم يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسهم أزواج لي تسكنوا إليها ومن آياته كذا ومن آياته منامكم بالليل والنهار ومن آياته هذه كل آياته عز وجل الجفال هذه الأنسام التي خلقها الله عز وجل هذه البحار الأرض السماء الشمس الخمر هذه الحشرات هذه الدواب التي تدبوا في الأرض هذا النبات هذه كلها آيات من الله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله عز وفي الأرض آيات للنقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون يعني يكفي العاقل لو أراد أن يعرف ربه أن يرجع إلى هذه الآيات التي نصبها الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض وفي الأرض آياته المقيم لكن قد يعمل إنسان عن التبصر وعن النظر والتأمل في هذه الآيات فقال رعد جل وفي أنفسكم أفلا تبصر أيها إيساق انظر إلى نفسك وأنت نائم لا تدري ما الذي يجري داخل بطنك، ومع ذلك كل شيء يمشي وفق إرادة الله سبحانه وتعالى ووفق نظام محكم بديع الصفحة أليس هذا يدل على صنعي العليم الكبير ولهذا قال عربي وهو يتكلم عن هذا المخلوقات العظيمة قال لو كيف عرف ربك قال عرفت ربي بربي ولولو لا ربي ما عرفت ربي فقال البعرة تدل عن البعيد البعرة تدل على البعيد قال فالسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على صنع العليم الكبير أو كما قال كل شيء له آية إذن الإنسان إذا تعرف على هذه الأيان ولسيما الذي يوثقه الله سبحانه وتعالى لأن يكون مثلا عالم في الطب أو عالم في الجيولوجيا أو عالم في بعض الـ الـ في, في الفلك يرى هذه الدقة في خلق الله عز وجل يرى هذه الحكمة العظيمة وهذه القدرة العظيمة التي لا يستطيع الناس ولو يستمعوا على أن يتبن فيها هذه آية يتقرر الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا قال تعالى إنما يخشى قال الله عز وجل في القرآن السريم أن الذي يخشاه من عباده هم العلماء علماء الدين وحتى علماء الطبيعة الذين إذا أبصاروا وتأملوا وجدوا هذه الحقيقة ولهذا نرى الكثير مثلا من الغربيين من العلماء اكتبار عندهم كل كالفلاسفة وعلماء الفلف والعلماء البريولوجيا إلا في خاسمة أبحادهم وكشفاتهم يذعنون ويسلمون ويقولون بأن هذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى ولا يمكن للطبيعة بأن تبعن كذا وهذا فهذا مما يدل على أن معرفة الله إنما تتم عن طريق الآيات القرآنية التي في كتاب الله صلى الله عليه وسلم وتتم عن بالتأمل والنظر في الآيات الكونية العظيمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى هذا فيما يتعلق بمعرفة الله ولكن قد لا نستطر الكثير لأن المؤلف يرجع بعد ذكر هذه المقدمة إلى تفصيل القول في معنى العلم بمعرفة الله ثم قال ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم معرفة النبي يعني معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بدين الإسلام هذه المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من الهلا ودين الحق تصديقه فيما أمر امتثال أمره فيما أمر الانتهاء عما نهى عنه وتجر هذا كله يدخل في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم تحكم شريعته والتحاكم إليها لأن الله عز قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجب يؤمنون حرجا مما قضيت ويسلموا السينا كان قوم يؤمنين إلى دعو الله ورسوله يحكموا بدهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وما أتكم الرسول فاقذوه وما نهاتم عنه فانتهوه فليحذر الذين يخالفون عن عمره أن تصيدهم في ذلك أو يصيدهم عذب أليم أية مكثرة في القرآن الكريم أي كلها توجب على الإنسان أن يعرف نبيه ومعرفة النبي تستلزم قبول والإذعان لكل ما جاء به من العلم ومن الهدى من الله سبحانه وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن العالم هذا العصر يأتي إن شاء الله في تصيير المؤلف بعد هذه كما ذكرت الآن والمؤلف رحمه الله هنا قال ومعرفة نبيه وكان أولى أن يقوله معرفة رسوله معرفة رسوله لكن الله أعلم عبر برفض النبي لأن لفض النبي مقبول وإن كان هناك فرق من النبي والرسول النبي يعني هو الذي أوحى الله سبحانه وتعالى إليه ذو شعر وعمره بالتبليغ لكن لا يأتي ذو جديد وهذا خلاف للتعريف المشهور عند كثير من الناس أن النبي هو الذي جاء بشرع ولم يؤمر بالتبليغ. فالنبي يؤمر بالتبليغ، ولكن لا يأتي بشرع جديد وإن من يبلغ شرع من كان قبل diplom الرسول فهو الذي يؤهييه ويأتي بشرع جديد ولهذا قالوا كل رسول النبي وليس كل نبي كل رسول كل رسولي فهو نبي لكن ليس كل نبي رسول والنبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، لأنه جاء بإذن رسال الخالدة التي نسخ جميع الأبياء فهو نبي ورسول بل هو أفضل الرسل الرسل الذين جاء ذكرهم في القرآن العنبياء والرسول 25 نبي ورسول 25 هذا الذين جاء اسمه في القرآن وعددهم كثير وكثير جدا والأنبياء أكثر من الرسل ومن الرسل إختار الله سبحانه وتعالى خمسة وهم أولو العزم من الرسل وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمس صلى الله عليه وسلم وأفضل الخمس الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم وأفضل الرسل جميعا هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو خليل الله حبيب الله خلاف اللي من يقول بأن إبراهيم خليل الله والنبي صلى الله عليه وسلم محمد حبيب الله وهذا خطأ لأن الله عز وجل لأن كل أفضل من من من المحبة الخلة أرفع درجا من المحبة فلو قلنا أن إبراهيم هو خليل الله ومحمد حبيب الله لا أقترب هذا تصديق إبراهيم على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثبت بالحديث الصحيح تسميه بالخليج، ولكن الله اتخذني خليلا، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في إبره الخليل الرحمن والنبي صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن وهو أفضل الخلق. ولكن مؤلف ربما قد لجأ إلى هذه التسمية لأنها معلومة. فقال ومعرفة نبي ثم قال ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الإسلام له معانيه. له معنى العام وله معنى الخاص إذا قلنا الإسلام بمعنى العام فهو التعبد لله عز وجل بما شرع من الشرائع السابقة منذ أن بع الرسل إلى أن تقوم الساحة ولهذا يطلق الإسلام على الشرائع السابقة فأتبعوا الرسل الذين كانوا على دين الرسل يسمون بالمسلمين فاليهود الذين كانوا يهدمواه واتبعوه يسمون بالمسلمين النصار الذين اتبعوا عيسى وكانوا على دينه يستمرون بالمسلمين. هذا الإسلام عنه العام ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في وصية الأنبياء كما في وصيةه يحوظ إن الله اطار لكم الدين فلا تبتننا إلا وأنتم مسلمون قال إبراهيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة المسلمات اللهم فالأنبياء دينهم واحد هو دين الإسلام والإسلام له معي كما يقول شخص الإسلام الأول الأول هو الإذعان والإنقيام الإذعان والإنقيام فلا يكون الإنسان متكبرا على شرع الله عز وجل والمعنى الثاني الإسلام هو إخلاص قال تعالى وراجلا سلاما لرجل فلا يكون مشتركا بمعنى أنه يجعل الدين كله لله لا يصرف شيء منه لغير الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالم إذن الإسلام له معنيان الأول الإذعان والانقياد فلا يتكبر الإنسان على شعر الله عز وجل الثاني الإخلاق يعني بعد أن ينقاد ويذعى بدين الإسلام يكون مخلصا في عبدة دين الله عز وجل هذا الإسلام بمعنى العام وإذا كنا الإسلام بمعناه الخاص فهو الذي يكون بعد بئة النبي صلى الله عليه وسلم فالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحي إليه هذا يسمى دين الإسلام وكل من لم يتبع دين الإسلام وخالفه من اليهود والنصارى لا يسمون بالمسلمين بلهم كفار لكن الذين كانوا في عهد موسى وفي عهد عيسى واتبعوا موسى وعيسى هؤلاء يسمون مسلمين لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بدينه الذي جاء به فلا يستحقون اسم الإسلام اسم المسلمين بلهم كفار إذا الإسلام له معاني المعنى الآن وهو تعبد الله بمشاعر من الشعائر السابقة ولو أن خاص وهو الذي كان بعد بركة النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام الذي جاء به هو الدين الخادم الذي نسخ به الله سبحانه وتعالى به جميع الأديان. لكن مؤلفنا رأوا الله قال معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. يعني بالأدلة. الأدلة هو ما يحصل به المطلوب جمع الدليل. ولكن هذه الأدلة على قسمين. هناك أدلة سمعية وهي التي يقول علماء بتصميميتها بأنها أدلة نقلية، وهي ما ثبت بالوحي، أي عن طريق الكتاب والسنة الصحيحة، وهناك أدلة عقلية، وهي ما ثبت بالنظر والتأمل، وهي كثيرة. فمعرفة الله سبحانه وتعالى بالأدلة السمعية كثيرة في القرآن. إن ربكم الله هو الذي خلقكم، هو الذي خلق السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى تعرف بإداب في الكتاب والسنة، وهذا معلوم. ان معرفة لعذ زوج النبي القديمه هذا معلوم ايضا أنت لو تفكر في نفسك كيف خلقك الله سبحانه وتعالى اعرف ربك ابي ربي بما اودعه اليك من عجيب صنع معرفه النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل او قول الله قولا محمد رسول وقد قول الله عزوجل وما محمد إلا رسول قد من قبله الرسل معرفه النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل العقلي انك تعلم ان هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرائع مستحيل أن يكون من نفسه ومن خياله لأن الذي أخبر به أنرس صلى من أمور الغيب، وقد حصلت الآن كما أخبر به أنرس صلى الله عليه وسلم. ألا يدعي على أنه رسول الله الحق؟ إذا الدليل عقل بسيط، سيف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله الحق. وأما معرفة دين الإسلامي بالأدلة، أن قلية كثير. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن دين الإسلامي لا لا يقبل رأي دين الغير. قال إن الدين غير الله، إن الدين عند الله الإسلام. وهو الذي ينفع صاحبه. لأن الله ومن يبتعر على الإسلام دين الفان يقبل منه وهو في الأخرى دين من الخاسر وهو الذي أتم به النعمة على نبيه وعلى أمتي فقال اليوم أتمت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين والدين العقلي التي تبدأ صحة الإسلام كثيرة اليوم ننظر إلى الديانات وننظر إلى الشرائع وننظر إلى القوانين الذي وضعها البشر نجد فيها التناقض ونجد فيها النسخ ونجد فيها عدم القيام بمشكلات المجتمع أما دين الإسلام فظل قلة هذه المدة خمسة عشر قرن يصم ويعلم وليس هناك تناقض في أحكامه وشرائعه فالإسلام الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام الذي كان في عهد عمر الخطاب وهو الذي كان في القرن الخامس وهو لا يزال إلى اليوم تصبح أحكامه وشرائعه لمسايرة هذا العصر رغم أن هذا العصر الآن فيه مشكلات وفيه أمور غريبة غريبة جدا ولكن ظل الإسلام يعالجها بحكمة ورفع وكل ما وقع فيه الناس اليوم من مشكلات ومن تناقضات فيجدون الحل والحمد لله في الإسلام ألا يجب هذا بدليل عقلي على أن الإسلام هو الله الحق فالإسلام قد يستطيع أن يعرف الإسلام عن طريق الأدلة المقلية والأدلة العقلية وقد يأتي إن شاء الله مزيد بيان نرجعه بمشيئة الله عز وجل إلى موضوع الدرس المقبل حول تهي أزا وجل فنسأله تبارك وتعالى أن يبكحنا وإياه المليك الخير وإن يجعلنا من يستمعون القوة يتبعون أحسنان واشتقانك رمو بحمدك أشدئ الله إلى الآن الصوح وأتبه إليك والحمد لله رب العالم قال هل العلم الذي يحبثنا عليه النبي صلى الله عليه وعلم الشرق فقطعن كل العروض؟ لا شك أن الحديث الواردة في قبل طلب العلم هو علم الشرع، لكن العلم الأخرى إذا كانت بنية وقصد حسن وهو خدمة الأمة مثلا كالطبيب الذي يبذل يجهده جهده في معرفة الأدواء والأمراض وتكون له هذه المنية وهو مع ذلك مسلم يعترفه بفضل الله على الجوجل أن له في هذا فضل وأجر عظيم زائد لكن كل حديثة وردت في فضل العلم الشرف بيثا هي في فضل العلم الشرف أما العلوم الأخرى فقد يناول إنسان الأجر من خلال نيته وقصده إن كان قصده حسناً طيباً ولسيما إذا علقه بطبل الله وجل وبتوابه وطلب الأجر فإن وصحاً آل يتيبه على ذلك ويتبعه الأجر في ذلك هل فلات التسبيح ثابتة في السنة النبوية فلات تسبيحها أخوات ثلاثة العلماء منهم من يقول بثبوتها ومشروعيتها ومنهم من لا يقول بها من لا يقول بها ومنهم أي من العلماء من يتوقف فيها وسبب الخلاف هي الحديث الذي هو ثبتها فمن صحح الحديث وهم كثير من العلماء يرى بمشروعيته ومن يصح الحديث لا يرى بمشروعيته ومتوقف لأنه لم يحكم على الحديث والذي نعرفه من أهل العلم أن كثير من العلماء لا سيما كبار منهم الإمام الحافظ بن حجر والإمام النووي وبن عبد القار وغيره من أئمة هؤلاء يثبتون هذا الحديث ف يقولون بمسرعية هذه الصلاة أي صلاة التسبيح هل يرتح الصوم المرأة المتفرجة غير أنها تصلي وتحرير الحلال وتحرير الحرام نعم يصح الصوم صح يعني الفاسع حتى شرب الخمر يعني لو كان في رمضان يصوم إذا صام الصوم الشرعي يعني تصح صومه أما من حيث يعني هو يشرب الخمر يعود إليه لا شك أن الإنسان لا إلى عاد إلى فعل المعصي فهو يهدم فعل الطاعة الذي كان الذي ينقش في الماء أو يصب في الماء، يعني يبنيه ما يهديه. لكن من حيث أدائه العبادة هي صح إذا كتب شروطها، يأتي بالنية ويترك للتناول المفراد، يعني في الوقتين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيسقى صيامه. لكن القبول عند الله عز وجل هذا شيء آخر. وحتى المؤمن الذي يأتي إلى بيته عند ويصلي وقد يصل ولا يدري هل يقبلونه أم لا. كان عبد الله ابن عمر يقول والله لو أعلموا أنه قد تقبل مني صلاة لكان أحبأ لي من مطاعد عليه الشرس يعني إنسان لم ما القبول الصحة نعم متعبد بها لكن القبول عند الله سبحانه وتعالى. وغطى الله عبد الله إنما يتقبل الله من المتقين هذه الحكم برصد ثلثة برد الثانونية ثلثة برد الثانونية حقيقة ليس. يستبدل منها الإساء كما يقول إنسان ميتمية هذا العلم لا يحتاجه الذكي ولا ينتبه منه البليل ولكن إذا فرضت هذه المادة عن الطالب فهم يقرأونها من دبع عرف الشر الذي شر التي يتوقف ومن لا يعرف الشر من الناس يقعو لكن ليس له بيها عجل في طلبها إذا ماتت زوجة الرجل وتزوج بأمرأة أخرى هل أولادهم يصبحون محرم الله؟ نعم إذا راجل تزوج بأمرأة أو الثانية مثلا أو ماتت أمهم وتزوج بأمرأة أخرى فتكون محرم الله. ولهذا لا يجوز للابن أن يتزوج زوجة الأب أبدا لا يجوز له أن يتزوج زوجة الأب أبدا يعني الحرم هذا لا تنجح منكها أدائكم إلا ما قد سنعي هل ارتكاب الصغائر قد يحرم صاحبها من طلب العلم لا سوى ارتكاب صغار أو كبائر. كل معصية قد تحول بين الإسان ومران إذا كنت تريد خب الله عز وجل إذا أريد أن تعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته إذا آرت أن تبتغي علما إذا آرت أن تنال درجة المقربين فبارتباء فيها باستكابك للمعاصي صغائك أو كبائر فإنك تحول هذه اللي كان للذنوب دون الوصول إلى المحصول والمراه كان الشبعي رحمه الله يقول في أبيات الله معروفة شتوت إلى وكيعه وشيخه وكيع بالجراحة عماره شتوت إلى وكيعي سوء حفظي أنفع أرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نوره ونور الله ليه دلي عاصي لا شك أنها لا نقول تحرمه طلب العلم أن الإنسان قد الذنوب ولكن كل ما ارتكب كلما ارتكب ذنوبا ووقع في المعاصي بقدر ما يتل منه العلم وقد لا تحصل له بركة العلم لأن العلم حتى يوريث الطعب ولا يوريث المعصي فرون قد, قد أنهي الحديث ففضل لأن الوقت الآن قضى وهذا حقا مثل هذا يعني أن بعض الشباب قد يتسرع في الحكم على الأشخاص يقول هذا بما أنني في درس العقيدة وأنا طالب علم كذير فقد سمعت واحد اخواني يقول بان الشيخ بن بديس كان اشعاريا ثم وجدت خلال طلب للعلم رب الابراهيم والعقب والزواء والميلي على احد الكلام وخصر اشعاره عليه حق وما هو الصواب بارك الله الذي يعلم ان الانسان لا يكون متسرعا في اصدار الاحكام على الناس ولسيما اذا كان هؤلاء الناس من العلماء الذين عرف جهودهم والذي قاموا به ولا تستطيعوا امد من الناس ان تقوم به لأن القول بأن ثلال كان كذا وكذا في الكلام الآن على الشيخ بن بابيس بأنه كان أشعري قال علماء لا يفترض ولا ينبغي إذا وقع إيشان مثلا في خطأ ما يكون قد وافق فيه أهل البدع في ناعل من نواه أو في أول من الأمر من أن يحكم عليه بأنه يتبعوا لتكريشنا الشيخ بن بابيس رحمه الله معروف بسلفيته وكتبه وآثاره تشهد على ذلك والذي ينكر هذا الذي ينكر الشمس في رابعة النهاية ولكن